ولقد رآه بالأفوق المبين وما هو على الغيب بظن وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء شاء الله رب العالمين